و ل م و ف ي ع ف ل ا ت ت ذ ك ر و ن ي د ب ر ا ل أ م من ر ا ل س م ا ء إ للعلوم ى ا أ ر ض ثم ي إ ي في ي ه ك ا ن مقداره أ ل ف س ن ة م ل ا م ي ه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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل ُِ بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أ أبصرنا, ابصرنا وسمعنا فَارْجِعْنَا نعمل صَالِحًا نَعْمَلْ إِنْ موطنون ولو شئنا ل آ ت ي ن ا كل نفس هداها ولكن حق, ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه, جهنم من الجنة والناس أ ج م ع ي ن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 خ م و ا س ج د ا و س ب بحمد ح و ا ر ب ه م وهم ل ا ي س ت ك ب ر و ن ت ت ج ا ف ى ج ن و ب ه م عن ا ل م ض ا ج ع ي د ع و خوفا و ن ربهم ط م ع ا و م م ا رزقناهم ينفقون ف ل ا تعلم ن ف س م ا أ خ ف ي ل ه م موسوعه ن ا ل ن ا ب ا س ي ل ي ع ل و ن م ا ل ا س ل ا م ي و ا و ع م ل و ا ا ل ص الله ح ا ت ف م ج ن ا ل م ح س ن ز ل ا فلهم جنات ا ل م أ و ى نزلا بما كانوا يعملون و أ م ا الذين فسقوا فماواهم أ و ه م م النار ف أ النار كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها أ ع ي د و ا فيها ا ك ل م أ ع ي د ولنذيقنهم ا فيها ي و ق لهم ل ذوقوا عذاب ا ا ر ل كنتم به تكذبون ن به ذ و ل ي من العذاب الادنى دون العذاب ا ل أ ك ب ر لعلهم يرجعون ومن أ ظ ل م م م ل م م ن ذكر بآيات ربه بآيات ثم أ ع ر ض ع ن ه النابلسي ن ل ل ع ل و س ى الاسلاميه ك ت ب تكن اسماء ن ل ق ئ ه و ا ل ن ا ه هدى ل ح س ن ى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 و ي ق و ل و ن متى ه ذ ا ا ل ف ت ح إ ن كنتم ص ا د ق ي ن ق ل يوم ا للعلوم ف ت ح ا ي ن ف ا ذ ي ن ك ف ر إ ي الاسلاميه ن ه ن ن ن ظ ر فأعرض و ع م إنهم وانتظر ا ن ت ر و ا